بسم الله الرحمن الرحيم امين والكتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ مَا لَهُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ وترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب الالم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذكرى وقل جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 114. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 115. يوم نبقش البطشة الكبرى إنا منتقمون 116. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 117. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين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 واترك البحر رهوا وترك البحر رهوا انهم جنود مغرقون ثم تركوا من شنات وعيون وزوع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكين كذلك واورثناها قوما اخرين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 أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا الْمُتَّبِعِينَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ان يوم الفصل ليقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا منهم نصرون الا من رحم الله الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم عام الاسين يلهليغلي في البطون 124-كغلي الحميم 125-قذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 126-ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 127-ذق إنك أنت العزيز الكريم 128-إن هذا ما كنتم به تمترون 129-إن المتقين في مقام أمين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 لا يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلَّا المَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ فَبِغَيْرِ مِنْ رَبِّكَ كَذَالِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرَتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ